وقبل ما تقضر ومهما حد فقري وقبل ما تقضر مهما حد فقري قبل ما تقضر انا حب ليكي كبير وفوق ما تتصوري انا حب ليكي كبير وفو ما تتصوري تم العيون كحلام بيكي الحياة So what? Oh, ma, did بيك الكون والاني بيك يا سلمتلك أمري, سلمت امري اما اللي ضاع من قبل ما مش بحسبو في عمري, في عمري بيك الكون والاني بيك يا كون سلمتلك مش بحسب في حبك عمري من حبك المبتدا عمري بلقاك ابتدى يا العيون بك الحياة احلى انت اموري وندى حتفكري وقبل ما تفكري اتصري وما اصحىك من ما حد فكرني وقبل ما تفكري أنا حبي ليك كبير وفوق ما تتصوري فوق ما تتصوري كيكي اضر انا اللي قلبي يوهبل ايامي يوهبل ايامي صين انا وعادي وعيوني بتوادي بسكوتي وكلامي بسكوتي وكلامي لو كان وكيكي اضر انا اللي قلبي وادي ذبوتي وكلامي ذبوتي وكلامي واش فيك الروح وحناني يرد الروح واش فيك الروح وحناني يرد الروح يم العيونك حلا اكل حياتي حلا I'm seeing a new story. I'm falling وقبل ما I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling